Bismillah al-Rahman rahim Amin. <تصفيق> تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض فهم لا يسمعون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 119. فاستقيموا إليه, فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 111. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل بِالَّذِي لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له رَبُّ ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها, وقدر فيها أقواتها في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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ są صَاعِقَةً samości, صَاعِقَةِ عَادٍ samości, إِذْ to samości, مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ فَإِنَّ بِمَا أُصِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَأَنَّ عَدُوَّنَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدْزُ مِنَّا قُوَّةَ أَوْ لَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدْزُ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 وَذَالِكُمْ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحكم من الخاسرين 125. يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 جزاهم بِمَا كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من, من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها Siedzieliśmy się w tej chwili, kiedy mówimy o tym, co się الشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم ان كنتم ايام تعبدون فان فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, وَمِنْ Komisarzu, Panie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 ولقد أتينا موسى الكتاب فخذ لف فيه ولو كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شئ مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم وما تخرج من ثمرات اكناماها وما تحمل من انثى وما تحمل من ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركاء قالوا اذناك قالوا اذنا كما مننا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسهم الإنسان من دعاء 113. ومسه الشر فلؤوس قنوط 114. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء, من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي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 Sani أعرب وأنأ بجانبه وإذا مسه الشر فذود عائِم عريضٌ والأَرَئِيَتُم إن كان من عِندِ الله ثم كفرتم به من من في شقاق بعيد 111. فاقر في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية Shame.